لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وارل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كتبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِغَرَامَةٍ أَوْ مُضَاةٍ لَّهُمْ مِن لِّأَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وقُلْ هَٰذَا ظَنُّنَا إِنْ لَمْ يُصِبْهَا وابل وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا في واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْتَ مُمْتَنٌّ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتَ مِنْ نَذْرٍ فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وَيُنكفف عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير عشر كان اشيركي سغال يا توبنادو وونه سميجه يا عسيري انو سيدي كنا صار شرح تفسير لك قرانك الكريم كا سغال يا بو عشركو كاكوما أيده الله بقول الحزن يسد حبوبك باللبن أيه أيده الله بقول تدواته هي كونه وكوئي هاي من صورة البقر نكمله عشر ك عشر هذه هو توصوا الحزن أيه وعشر هذه هو رأي نكجهت لعين أيه سلقات قد أخذ الله بحية مركاوي رميها سبحانه أيه ثقتي الله بحنا أيه اللي حسب يبان صدح إيضا بيقضى أوباها صدح نواق كذان هو اللقي إلالنائي صدح إيضا أيوباها طائميك أو رأي وإن وحد بحينيش أهو حملكي أكو حرارة وعين قول الله تبارك وتعالى مسلو الذين ينفقون أموالاهم يجب أمالك الله إبا فيي أولا وحد بحينيش الوحد قاد لهذا كو ملكي ذاكو حلال وعيني مدى اللفعات ما بحين تعاطي أغضب عيسو وإنهد بنية وإخلاص إله هو إنه واحد واجبه سولى جادة دي ديسة وإنهد بحين عيسيت وابتغى عمر لاسله مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغى عمر سوابك عضو بحس إله جلذي باتك دوني سواحكا لكم الدوني هل انت سد حالي وباها انت يوحو أحد كاد يغذر سيني سيد مستحق وإنه وفال بوحلسين مايو وحلسين يهدد إيه باش فاقي بد كاد يغذر مدنوات زيهين إنما صدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارين وفي سبيل الله وقني السبي غير بدل كل ما انفقت من خير فانين مع اليدين والاغربين واليقاما والمساكين واعطي ذو حقه والمسكين وقني السبي فطي قرانك وسهجاي واينو هذا 37 قبل باوبه اني ما انك اجيت هاي اني ودي وجهي <مستحق> ان اسي يقوب مستعقم مودن فدחנו والله الى انايا المن والذا والريا المن واضل شي قدو هذا يقوب قدو وحسي سن هذا الشي قدو وكثيره انت سن سن وهذا سنيه امراه كلشت والذا مركود ديرك هذا ترى ما شقيت انا يا ري من خوف شقيت كسب دعاء الرياء انه يرازد دادو لا جيدا واخ بخيتا وداد با سهر سين اي ساما استوسينا اي ذا سبع دان وا لاغي الىالينا المن والاذى والرؤيا والصم سبع دان وا لاغي الله عافيه الله بلا بيس قنغونس قال تعال marka aad fari madawdahay qaul ma aan oo soo heshdo oo noo tii safar xagaliyad ku قال adiga kallad leh allah ku jalo wax lama hayaman waqti aanu hayno allah kugu soo toosiyo xal yahay hadii uu qan uu waayo masaaxiinta waxa ku jira kuwa garmaqatayala iyagii oo soo hagaag sidii aad ka yareysid ama markaad u xog waranteed ganacsiga u dhacay tii ma jirta fiwayo inaad tiraa waru waxay ka talmash iyeyna aad laaxso waxa way markadan waxaynin laba kula gudbo qawlun ma'rufun wa maghfiratun qawlka ma'ruf ka adeega luug maghfirin haduu warkii kugu يا قليل الأدفة بهم أضب لها في صمحيك في خير من صدقاتي يا صباحي وأنا قالوا أنت بقول السيارسية إلى فرقوريا وسقيته وعد أنت أذيك الليلة الأذيكيسة إيا إلعاها وقال ما قد تكون نوضورك كلها في وايو قال تعالى خذو حير قول هذا معروف هو هذا هو ناكسان أزدلي من كان وهي شذف او ترع الله كو سهلو ايهو مغفرة نافس خدي اذن وحين الله نطعفو اما هاتو يساقو اذب دريني هاي الله نطعفو لفضا ساخير عن من صداقة داق مسكين كي لسي ويطبعوها وداق لي الراعي اذن بيت لو عايو اللو حقره بريق الدريق لهيوصان نقن مشاد كل يوم تاقن تاي انقام ما نلاقو صوكا درين والله الاهب غني الله وضعنا و أدومني سكهوضنا و أمركو أحبيحياً لأيه أحبيحين سأذيك النفطة ليكو دنتا عي حريم ألا بدل قاد بنوك وقفك إقامتي أنا مركا وعكا قضانيني قول هذا المعروف ونقزل ومغفرة دافس لو أضعف مسكينك إلحاحي سكو علاينة إيا إلا دايكيزة إيا حاجة يشد باتري سالله أسطره إيا خيرك في عالم صدقات عند اخبروا ورا اذنب والله معذ حق غني الله دوم لي سكودنا حليم تلقات بده لفظي قوي لغي لان اي قوه بالله تعال خبي و يا ايها الذين ذكر آمنوا حقهم رنيه لا تبدلوا حريننا صدقاتكم بريالكينا بالمن اول شغيت يوالا ده أبغىك يا موهوب هذا قتى ألوح زي زي أماد بيرتو صدقني لا يتعب أبيني هذا هو حبيبك بين ما لغوك هذا ما ولا موهوب هذا قتى أبغى لوح زي زي وعلى أنت يا عيني ماذا نبات دهيل هذا أبدا كل كافلية يقدر ك كل دجال له أشربي سبحانه عز وجل كأسيكتو وعسى أن أمنك ك الذي كي بطالي الذي كي برينتي سأكلي يوم فوق بالحين أي ما له حواليس خيال الناس ذلك أركسيني ودرس سنة إيا دج عم بنا حل كبيرة كوب الحنا يسوع البريا ولا يؤمن أنا رميثنى بالله معقول حقا يوم اليوم ما لنتا الأخير دم يسوع كقفصان إيمان الله إسرسين وحب حناية وحب حيسان قنايا فمثاله جغني ستلمان تدوعه كمثال الصفوان دقع سلح السمان جي لميته عليه على صفوان دقع سلح كركيس تراب عن رأيته وفأسابه دقع صفوان كأو كدع وابد فابوي جرئ يميي أي كدعان كل دقع وقل لي قرصو كل مير ما هو كسر ملاين قلت هي دليلنا على أن هو لا عراك أكيد زبو شيء وجريء وكل عين من هي دالة جدا بعين لا سوى ما يميا أراد ألا جارك ماي فأسابه مريح وكل عين وابيله شاب وين وفطركه ورابك دقيق كتجي صلدني صار سبزما إلا الأفلفياد ما لا يغذونه ما أودي دونا على شيء وعكركي بما كيف مدى أي كصابوس قيستان والله معبوط حقها لا يهدي مهنونيو القوم ضد الكافرين القالوبين إلى السواعي السبيل ودد حقاكم مهنونيو كل تلمان محصوصات قران كرتول لقاح سمانون ميل قد ان لاين وحوقا عروفر كيسا كفوسي فو بحوق له عاي سان شادي وعباتون اللوغاركي أيها داخدا المني بالمني والأدا والرياء سد على اللوطر واحد يغذى اللقلق كل ما يمجن كل كاكي لاري سد على نوال لقيل علينا سد على هورنا واللجم مارمن ما الكيناد لا دعي إلى درسي له بعزى قف كاسي زينا وقف مستحقا يعي سد على دغبا أبان سد على نوال قيل علينا ملكاسي دغم المرنقني يا أيها الذين دف آمنوا حجرهم يا يوم لا تبطل صدقاتكم بغيالكين بالمن أضال شاكد يوال أذال كالذي كيد طال الذي كسر دغني سأبريوك ينفق بحناي مالك سمرك هوري ما له مالك سيوحوه بحيي خيارا الناس بل سأرشينتي انت كريا فاكو بلي هذا أنا أملك مالك اللقور غير فرق مالك أملك شيء مركلهود إذا اللوطي حكينا ومركلمون من فاحي حدا منمون من عين على بالهم بالقرآن كإلا كوسعي والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاص أو مثل الذين كفروا أعمالهم كصراب في يحسبه زمان ما حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وصدق الله في قوله وقدمنا الى ما عمله من عمل فجعلناه هباء منفور كل سرطه الأساسي يا كوبهات عملك على ربي كبيره ايمان كل هذا ايمان هين هذا ليس ركسي ربحي سيدانو قالو النقونا ولا يؤمنوا عنهم واليوم ما لمتا على خريد دمبايسي فمثاله كاسا ايمان كجيرين صباقه دي هديله تلمامو او واح معصوفه ولا غرانكره نغو تلمامو كما قال اسفوان نغا اصل لا او سيمن ايي لميت هي عليه علا اسفوان دغى حسكركيسا ترابون ارايتاي فاسابه ونبي رحمه تراب كلعي وابلن جيل اما ماي انا توجيره ايي كدخداي او فتركهو دغى يوروبي كتهغي سلجن اسرو سيبسي دا لا يقدرون ما هو على شيء سيكرك مما تيكمل كسبوا أي شقيسين والله معدوس حقها لا يهدي مهنوني القومة الكافرين حق الدني قفك عدوسا بك الدعي الربي ويسقب الكافر ظالم لحنون ما يو وحال لحنوني دفت وصدق الله إذ يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تغوة أما قفتان حقه الجبين فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا جواب أصغير ومثال الذين ينفقونهم سذي لغرواتنا تغضى مركز سلاي مهروة المعنى انتا مكبتانا لقيلة ليمنقي أديه رياضي انتا يبعان طاين الله لما يسترى إيمانك إيا حرابي مدي إيا نية إِلَى إيا تعالى بوحو يري ومثال الذين بط المنطد وحوه ينفقون بحناية أموالهم وملك ذي إنيا يوليه سببك أبحيان حوله ظن الله محي ابتغاء مرضات الله إلى هاي رد يسرى الانتب بيقوم بحيان دنك نمره إلى وتصبيع تنصر حق الدول من أنفسهم نفطه كسبايانه إلى وعد qof kamarkii bay fulinayaan inayan sadaqadan kaluumay ee sidii bawooseeyay ay abaalgudiyay laablaankayd ayaa bay nafsoo da kagooyeen shakima qaba bunaf qimmo dexgala suu ay lamitahay kama sal jannatin der bihabatin mal simankutal asabaha uu ku dhacay waabilu xobooyay wafatad dirti u hayseey ku kulaha mirahaada sabooladeeda faynila taas wa bin dar sa de mel gudagutar yaa isugu sabawaa ma sabiyaadi tay mel gowaanu angagan ku taalo namar kooradii amma kala laakiin dul siman ma key ku taalo oo aragii soo caafimaad qabto roob weey oo warab uu filan uu ku dhoxo خوفه إنه ما كل علم فطوله خوفه يضرب كل عين أو فنفعها أنفعي على الصمت هذا دراته كل كم ركوب عافيم أبغى بو أو على السير يقول كنا سيم يعي فطبعا بو أنفعي ولا هو بأم ما تعملوا وعلى زمان أيضا مسيرهم خبيو جلو كل كهدق في مركز سيد الغويلوب ين سانه ولا بلمس بيرت على رسانك هل أولا بكوفرنا يا شيء سيقول لك شوك لك باي شدقات أولا ليسا قلت لك الله أركب أولا أركب ما تنكب أي أمولاي جيد والبوادالاي ومثلوا الذين دفقوا تلمانتو ينفقون بحيناي أموالهم حول هذا مثلوا صدقاتهم نفقات في الداخل بحيان تلمانتو ذوحوا ابتغاء أمر الله كله إلى خالي النمذي خالي تنكب بحيي يا وتطبي تنصوك أي من انفسهم نفسه لحقه ذاك شغعيان كما صلي جنة برأي لمتعي بغبوة بمكان مستوي مرتفع ملسما وتاقي كتال برت أصابها وحا برت كدعي وابيل مطر غزير صبوين با كدعي فعصد وحي برت سيساي وكلها سبو لذيذا لعفين لبلاب لعفين ما يثمروا غيروا باريكالي ان تبيعون لابد الله بكم اي شيء سي فالم مصيبه حدا نورته كل عين وغابل والله في ايه بصير شدوج جديد بدون ما تعملوا وحسمين يسال قول يا عليه واذا كره حسابته مايا وانجازيكم باعمالكم وحسمين صدقاتيًا لبي حناء يوم وحاله بحناء يوميني لبترى اللي آخرة وحكسره أدونكي آخرة واحد لذن صحي أدونك آخرة كودرًا هذا هذا تصويري يابلي هي آياته تلمانتي وحي تلمانتي تياغنة هذا لنكي إلالي وحاها اللي إلالي واحد لم يتنقوني سأولي وإيه وحوكي شيء ماذا وفي كماركو وإيه الوظف حوكي ماذا hudu saali yar yahay xanaf guuleeyay xoog guuleeyay ruus leeyay xoolada iyo saday limadaan hublu wuxuu qaystay dadle kulkani noqday oo xoog iyo xikmuhu ku saqaysan minna dadina waayeynay waakow laba arur yar yar oo isuma qadulee waxa barqala oo wax ku ol amale arur yar yar oo isuma qadada oo waxa ku aya khordi kareen boolay odadaa u aya ilkee xaruur tanay beeradu keenay badan oo aseynda oo oo kala ayu odoguleeyay isagaa arur tiisa inta kabaynna ra samal loga soodeeyray baartii bay gumatay markay baartii dabaysha gumtay ismaaliye neesha galgayna yimade oo neeku xog male arur soo tobar male wala mawqif si dadaw adbu u daran wa mawqif daran idan hadana قد مستحق تيسو سيدا من قصد قياما كنقونا إيساء قل كأنا الحمض يا عيروبي دقرتو عيروبي فالحمض قال تعالى فدوحوا إلا يودوا مجعني أحدكم قبكين أن تكون هنا يوهاتو له أحدك جنة بارو وي لا ارتحل نعماها من نخيل وعنابي ياذا يعرف تيغنيو تمر يعنا باكبوحا إلا قنا تجيل إياس إيه قليل إيه يريري يريل إنتي باباتي هرودة بابا يباكويا عمباكويا موصباكويا بابت وصاب بروها غيسل بابت وصاب مرهو غيالو حدنا كليال بيوحر هذا بابا حرجايا فجري واحد دريرة من تعطيها في هذا هذا الانهار له بابت وحوكولة ياهي من كان لها بابت هذا من كل طمرة با uguya basali iyo sulaylin da uguya inta geed bacda ideynro ayaa uguya wa sabahu min ka bartaa waxa ku dhacay al kibarida fadawa tan siddeetan ayu maraya wala waga barce wuuleeyay durriyatun عرور wa faaw yar yar arur idan ka badan oo toban jir ضوي نحرس درم إسارك واضوي فيه في العصر ضويس الجلال وحاقوس درم نارم درم فاحترقت قلتي برد كلك أضحي أوايا لي عرتي تيك بحاي ساسو كلام نغنس ألقون كسف كاسورة قري أو قيام الجوعة دفعتنا هيك أسيكون مرينايسو يا دخل هذا النفق كهليني وحفر إيدي سوابة هذا كهلي حدادا دخل هذا مرقورة إلى هليني تمزيلك قروح ما قال ربنا كذلك قصده أريد اللي ينكوا عدايا يبا يبين الله تبدأ من الله عداينا لكم الذين كمهمنين ت الآية آيات القرآن ك الله عداينا يا ما كان الله عدايا كذب إنك لقيس تانو لاخذان لقى ماها لعلكم تتفكروا إن المسك على كشف قيس تانو أفسر وأد آخرنا في رسان أدويه ووحيه آخره ووحبذا فتأخذون أصلح لكم وحيدين في عنقات أدويه مدلل لجبانك ان الوقت يعود سيسامه من فلنسك تبانك أعين تسبلا آخره أبلن آخره عادي أي أن تكون هنا يوهوتو له أحدك كنة سمر من نخيل تمر يوهو عناين هنا بالق أو تجري صوته من تحتها كذا هذا هوس هذا على نهر كل يال برد والبوق والقلاية له عتي والحلياي يها بيرت الجدة هذا من كل ثمرات أنت من رب هذا كل برد أيها بيرت أخويا وأصابه عتي وحاجاري الكفر داء تغني ماوتهم وصيدة جلسي ولو الحلياي سرية العروب أعفاه تبرير فاصابها وها بيرت في عند كداعي اعصار ضوي فيه دوايش الجلاد وحاقصرا نارا ضب فأطرقت باركى جوفته كذلك صدى أيها يبين الله الله عبينا يا لكم يذنك الآيات آياتك القرآن كله يبين عبينا يا لعلكم مذنتيم فتفكرون من المزج هذا كشقي زمان أو فتأخذون لكم وحين ونكسون أضغادتان إنتاجونك أتجوز وحا أحلبها إيا كفركا إيا شرككا إيا النفاقا إيا اللباطوينكا وظلمك اللوكيسو ألاحا إنا ذو حد ما أنت إسكيل آلسان إنا الإيمانكا إيا طاعها إيا عمالك صوبا إيا سمافالكا إيا سلس الرحينكا إنا كدداشا وما سكع بنا ما سكع شقين إذا نخطو وحا آخرين نوضرا أدونك نوضرا إنا الإسكيل آلسان وحا أدونك إنا فعايا فانا اياتك اللي بنكو عطينا اي مناسب مناها انت اياتك اللي بنكو عطينا ان ادخل غرضان ميكا يا ايها الذين امنوا انفقوا ملكا واحا مالك, مالك اللبا قيبوك لبلا قيبوك وواحا نلكا كيماد وواحا حبوبتيا في مارسا اللويقان حدور ربا دهبتيا فضاليا في معا دنتي قدر نلكا وئن ذهب نوغل يس حوله النول وكل نقين كل خولها نول ياري له يجي له يدوكا وخا كسوبحه اي اما سمار اننا عادنا لفظا ان يغلق بيو قال أنفقوا بحية من ضيواتما شيكيس في عنب كسبتم صغيستان حوله نولو أريه يلاهي يجالي فرده يدماره وعكبه حية صدقني واجب كاي إذا كلام يتيزكاس البدن كاي أفسر الله يدعك له لولا فبيء ومن ما نو عكبه حية أخرجنا أم بحني لكم إذنك ما الأرض لكم من الحضوب وسيماري والمعاد ياره يصنره يدابك يفضل بك يبازينك انت بوخ خدي كورسن وحدي حينيسي مد الله كاف عظيم مدنا اللغانيلي ماي مد الله كاف يو وخا لو وخا خوله لهداي وخا اوفيعن بيي لغومل وخا عن بيي لغوم واجبيني كسول كمعاد من جبل مرفو ذيراي يمنو وذيراي و هو يني فياك وكارا امام مولاي ما فكر في من ادلى ياهو كان ارمان عروس لول لسنه حكا قاض كي كغوراني غاديك حكا قاض كغولك هيلمها اي سوق قينايا حكا قاض كل كرائم الأموال لمول والو غدا باي ادنا لجا يلماي الناس كدروه دين شا جبان يا سانافولوتينا ختي خلو غربا بينو قواه نماو مركز مالكاجا دحكليت ان ابنك خذوا عادل خير ما عليه بيسما نكو في ان ولوو دافاي خير الأمور او سوطها ان عبد قال تعالى فد ويو يري ولا تيمموا اوقص دين الخبيثة كان منهم من الماء فصولكم مركون على النبي صلى الله وسلم ولا السحابة والبرية دعاً تميرا ويقفون حباظنا والله خير يقصوا حليما ساجد وكان رسول كيري دعاً كأمينك كي الكريم حمرضاً وحالها هذا بحينيسي وحاد زعيش هو كوحانو جيني وصدق الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبه من بعد ما تحبه صدق لمركي رسول كاللو ايديا قال إذ والله وحلا بحيان ما أنفسها عند أحليها وأغلىها ثمنا وعلى ربادتك له نفج عليها لدينا أيها إذا امتمر لماته أو نفلا ينبوكوا كانوا سألوا النبي قفوري كيسوا أحلي محون الجديد إلى سوابك مرغبك وعلى المسلمين دعنا كجيرها ويعروشكا قبانيس قولك ولا سيئمموا حتى الواحد بحين إذن هو قصدنا الخبيثة النافقهم منهم من المالكهم تنفقون هذا بحين إذن نيسالك بوضعك إذن بما إذا نهاتن بآخي نيهي خمس كان قوة قادن حتى إلا ينسي يدي إلا أن تغم منه أجنك إيسال الله بها فيه واتبعرون له قولك إلغوصه بحيدي من أو كعيله وعاتاه إنسان تذيكي حنوضت عروتو يأذن لها اسموك فريس قولك ويحي أذيك حقا يكهام مقن وحادنه قادة مسل إلى أن أجلا كان مكاسر فيروس معاه وعلموه هذا أن لا اله غني الله, الله خدانا وادومديسا يو عايسان بووا كودا خدوم حبي هييدي لي واللي مصلحتكم باذنك إذا ايدي انتمت حميد الله لما اليوم اذا وحي دقه نفس المركب جودي سحيفت او اثرال نافع انبي شيطان بانك ييري او وخه كلي يرايه انت سهدين قبتا حدد قبكي شغل من نفسي سو حاجات كبير حضي قال تعالى خدوحنا السيطان ولقى حنين ملعونك يعدكم وحوذين يا الفقرة اي أو ووحوكنا يا هاي وحضا يسهدين يا ابوهاي قبتا حضي قال يا ابو انت تتكبحي إلما حاجات كيني فقير نمو يعدين يا ابوهاي ويأمركم وحونا الشيطان إذ انفرع يابل فعشا يا يحب عبتو كفره يقول علمون إن أتبخيل نقطه وإذا أحبت أهل أي كفره يا ماك هتبخيل نقطه هذا إسباب بيهي وما يبخل فإنما يبخل عن نفسه وهنات بالحين يسو هذه المستفيدة حداد نافل حسين وحده تبال نافل قسيه تضبات نافل قسيه تضبات بقرة نافل قسيه وحكى باعي يوحد قائدتك بضلن لبدا وقت سي اشكو مدمية واحد محقوق الحسي وادون واحد محقوق حسي واخيره ادون بماتلة واخير مجرته اخرين تلقى بحف اذا اذا كان مستفيدا انت اعتام ما ستحديا مالك قشته واحد اشعي به واقيمي قرأ به واقيمي قرأه به والله الى انا يعدكم وحويديني الله اياه ما في هذا؟ دم ب David من هو من الله؟ أب عقيلة ينك دافو أو صدقلا؟ إلّا يشكو دم ب دافار أو دم ب عقيبة سورة من مالهم سابقة وتزكيهم بها، لما يسقط رجلا أولا نتطهير أذى جا يمال كاعا، لأن لما ده بهفجى وتزكيه ما بدونه يمال، آخرنا سوا بعد كا رجلا كرخ أذى جا واحد حينا محد يري له أي أذى جا هنسيه بكودي الله حلم على أذياره قصده وحشيش عداد وين سيالي، وفعلا نتطهير خبرني. إننا قتوى نرفض جاي ما هي لأختينا تكى مهما يسووا فقراء لكن وقت الإنسان لا مرى يا أما هذا الباب محاولة ضد باجوبة أو وعد أرضك قاطرة مركي إلى أودي سي لسين مالك سير مستحق إلا سن لأنه قاب تغني كفائدة وجانس جان أما مالك دوايدونا أما مستحقا مالك له بدوايدونا دونتا عند قارينك قل أما الألغى إسخ بختنا وبري يسعد المدمنه كل كان مال ما له لو مال كان غانت كو هيجو مستعدنا كورتا جاي هاي فرصه وين براي شاتا والله واسع الذي يغيث في دنته عليم ادومديس اوغ كل خير رؤوس وقفل بهلي ما ربي سبحانه انت بواسيه العلم النافع والاصابه بالغو حدي لا بلایو فنه لا سیغو حدي کر لنا قایو ادلی گلی کی توسیو حدی امد لا حمایو انا بر بالمعروف و لا يعلم المنکر خاصه حکمه القول الصائب و ہین في سورة دونا فی سوره لقمان و كل اعتینا لقمان بس ایات ہیں کی قدم د یغری قصص حکمدی برنئیتا تین تولہ کرن سیغو جت کول لوانیو عدالت لغو وعطا حكم هذا يوتي إيبا وحو سيئا قفكو الربو الحكمة كسيدين تلكاسو إيارون لقاشيغو منبو إيبا سيئا قفو إيارشاو إنو حكمة سيئا قو ربو هذه إيبا حكمكو سيئا حكاما قنمالي ومن قفك يوتيلا الحكمة قفك علم يفقه في الدين إيا والإصابة في القول <تصفيق> أو كفأ يسويه أو ربقو فunto الله شيوه فقط واحدا وشيء إلا شيء خيرا ونا كثيرا فربذا وما يذكره هو السماء إلا أول الألباب إلا أصحاب العقول تدفع أغلق عاف ما تقبضوا صعيبا أَنْ عُقُوسَهُ شيطان يجاهل يتغليب وحَيْمَ بادِئٍ أَعْلِقِ الشُّؤُونِ كل شيء فترة مكودة فترة سليمان، أبقى إلى شبه فترة سليمان وكلها إلى إسلامه، لكن كأقلوية هي أمد وكل حجروا وإلا كل مولود يولد على الفترة إسلامي مائي تصنع أي أحد وكل شيء، لكن في أباه لوضعه شبربارزي هي بنشه كل عنا الي أي يحوي أو ينصرانه أو يمجزه، يا أيها الذين تخطوا. أمنوا حبته مايو أنفقوا بالحيه من طيبه فاطمه شي شي سويراتون عقبيه خبيس كان بالحين واخا زبطين حول النوله يادلك واخا لين كسوسارني حبوب يا في مريم معادله واخا قيمي له واخا بixin انفقوا بخير كل بيبخ يغومور لكن واخا في ان بخي من طيبه فاطمه فريما طيب حلال مي كاينهجا واحد بعيني سا حلال ان وعاك لو كنتيسا وعاك ننسى نقيمك اذا كانكو حنوجيها النغلق وفكاك سنوحترا انفقوه بحية من ضي باطمة سيكيس حلالي ونكسا اتكسبتم سقيستان حوله النولاوي ومما كي وعكب بحية اخرجنا النصاب حيني لكم اذنك من الارم للك وباريه يمره وهوين يمعادمتي لبالا وعكب بحية سيكاني واجبك ويأتي ديراتك إذا سنضايب لفضبا بحيه حدبا بحينا إيسانا ولا تليمموا مؤمنين هوقس دينا الخبيثة النافقحون منهم من المالكة هماذا تنفقون إذنكوا بحينا إياه ورصم أيضا أحاتين يأخذيه كابي إيسان كو لا لها حديه إنك الله ينسيه إلا أن تغمضوا إلا بإيسان ما هني فيه إيساقاتكو إلا بيسان وأعلموا بحينا وقاتل أن الله <سؤال> معبودك حقا غني إلهة المجيسة كودها حميد لما ذي إلوية شيدان بائدك قصائية صدقها لكها الشيطان وكها هنا ملعونك أدوو الإنسان يعيدكم أحيذية بوها الفقر عائقهم حتى الله بالحسان حلاك لا فايوك لأي فصولك نهالله قبطو يري صدقا الفقرة عائر لمو وياموروكم وحونا اذن فرايا بالفعشاء عب ان اتبقي لنقوتانو واجبك القدوم ويدان تنك اسكبحين ويدان قرابة حييرين ويدان مسلمين انكم اصبغتيان باذن فرايا اهديهم مع الغباء مسلمين باهم باكويني وحوماع الانتاقين هوس بختين حبك بحيش عبت هذا ايه اخرى حمضة حديث قدسيا او الاه الدون كونكا قاها تشيقان او ري يا انسان اومي ايي وني ورا بين انسان باخدي ايي اذا انثي سينين انسان اردي باذن يهرب بحينين انسان انوسدي كل كي أدونك دونك لوغه سيجدا دونك كيف تجو وانت رب العالمين وكيف تعرى وانت رب العالمين وكيف تظلم وأنت الرب العالمين سيد أذيك الرب العالمين وآمتي وآردي وباتي وحنوصتي ولو جوابه فقط مريض عبد فلان أدون كيها لها بحنوصتي وحضيس عبد فلان أدون كيها لها بأومي وجاء عبد فلان أدون كيها لها قاجوتي وعبد فلان وآردي أما لو عضيته حدا تبير ايه حنطو ايه درسين لهيه لو وجهتني عنده مشاكو كثيرا انا قال الله دي قيل لهيه افارك انا كثيرا اساكو مسييا انا افاركو تابعا كثيرا ان كان اكجوغي هذا انا كوفيرنا اذا سيدان وحو كفرانيه اناذا بوقان قف عنو سنايا اناذا على السين قف ارادا اناذا ورادن قف اوما inaa lan untu قف qadbaan inaadan qara waxiriirin odan marti noolayn odan muslim wax ku darbanin odan mashaaricna kheyrka ka qayb gali aanu ku faray kolka malbaas boo ku rabayay ayda inaad siib nooga digay asaybaan odaga maluunka yaciidukum wuxuu idiin yidhaaya al faqra xajadukum qan inayaa waxa way hada waxaaga bixisa wa faramadowaanin وحورا اذن فرايا بالفعشاء والله اعبنا هدوح بحيه اذن لاي يعدكم مغفرة دنب دعف من الله الى عقل الليذين كان دعفوا صدقة دنب كيبابيسا جنة اللقوطة عرض اذن بابيسا والله يعدكم مغفرة منه اذن وفضلا قالوا ولي ان صدقة اي نفتا قينا هفته مالكا قينا بفضيسه اخرين بدن لقاسي فضلا ديراس انت عد بحيسي كبادنا لقاسينا شمين كاز بحيسي تبانوا النقونا تضباطنوا النقونا تضوابقوا والله ضعف لما يسرى اله او انتو قاسي لكن اقلوا المضاعف وحل بحييي لا لاب كلا اللاب لاب طبنا اوه وصدق الله في قوله ان الله لا يظلم مثق على ذره وان تكون حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجن عظيما بمقيها الكتاب كل خاطئة وحي يرسمي لقاء هل يقول للجي هداث لقاقه وإذن ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه هداث لحتاقه وإذن هذا إسلاقه واقع برية يا دنيا ذكرنا إلى صوت صار اللهم أعطي منفقا خلفا مدنوا حليا اللهم أعطي خلفا walla ma malaka sawdalo wa inta wa yoomiya jogto qurxayna soo baxaan midu xuleeyahay ilaahu qofkii wax soo da qayst badal si du sanban jariina hadu riyal ku haystay dibiil oo riyal وما u من sawxu فهو markaas إلا balanqa keenay wama anfaxtu min shay fa huwa yukhlifu ككلام حليا اللهم أخطي ممسكاً تلافاً مكوحي ساحس إلهو أن تضاف أما إساء أخور تكرر ملك أم آذية دمنا أماك يخضاف وفضلاً واك والله إله يعيدكم محرية بها مغفرة منهم من الله إباقي الليذين كضافوا إياه وفضلاً براغ سيو والله واسع الله يتغيز في السنتي عليم يؤتيه بواسية الحكمة علم نافع من روحه سية ويشعرره إنه سيه ومن روحه يؤتي الحكمة علم نافع لسيه فقد وحادبه أوتيه إنه لسيه خيرا وناك كثيرا فرضدا وما يذكر ما هو أنسمى أيه إلا أولي للبه إلا أصحاب العقول تدك عقلك سليم كأله أيه وأنسمى أما وحن عقل كفر اللهين وانسامي مايا وما أنفقت من نفقتين أو نظرت من ندرين فإن الله يعلم حيث ياضي لها ذهل إن فاقهتين وحبت أنكسوا جيرني أيها ربي سبحانه عز وجل وحوت المامايا وحيلا بحيه أما حبطنا هذا أما هير هذا وحيلا بحيه أما أما هير هذا أما نذر وحاو إيه أدنك إنه يسكن لازميه وإيه أصنع لك اللازميني سأسا نذرك اللي يرى نذرك وإيه أدنك إنه يسكن لازميه ستفل بالحيق قلك هو ما من نفاقتي أما حيرها تامها بقنات كلمة من نفاقه أي نفاقه عميما إيسا وحد بالحينا إيسا حلال هل نغضو قلك هو حلو هو ينادو أما كل درسان ما معنى النذر ندرك وابلن وأدونك على الأقل سبب كندرك كنواهم وحوي أم واحد كبر قيسو أم واحد دوني سو واحد دوني سو إلى أدقارك أدوني آخره وغرباء هذا الموضوع أما مشقاة كبر قيسو يا إنه باديو سبب كنواك كل كواح أتبلن قادعي وأشرطي هذا واحد أضرب سألك وقارسيو أما واحد أتكبر قيس ألك كابد باديو وحادث كل هزميني سوى طاعين وخضر فلله علي الى وحو يقول اياي انو صلي كذا الرقعة انو كن رقعة ذوتو كذا او اصومه شهرا انو بالصوم او اتصدق الف ريال انو لبوحه انو شفاء مريضي حد يقب كان حانو صلى الله عليه عافيه اما انفرد الله اللتي نفقان قوم بقل اما ان جاني من هذه المعنى الهتو هذو شقدان قصر كل كان ندرك وحو وأكد عليه أدونك إلى أعتكل لكم مل سببك كانينا أنا راح في عنا لغادينا أموحنا لغبقة أسلم لك هاي النجاسية ما في عنا سببته وعوى أذا النفس عذار علاش يكاني إلى نبلنا لجري أدون الله عفا طاي إن لك ما وردت حدادي لا تبصر ما كرنا أدون بلال وعنا علاب سارين إلى نبلنا لجري القاصر رسولك يلي نملكه قدريه قدر كان مرهبوا إلا هناك ما بأرجل عن هذا بخيل بالله أقمر فيكالا نحن أقف بخيله ومحبيحيان أي أوحو الشيء اللي هو فرناية نفع اللي قدرية للأمركد وإلا وحول بنوا قدريه نذر كان مرفعنا نذر لأن بإلها اللي توقع دمت أظن الله شيكتا لكن مركد نذر كي يقصر إلا أوثي يوث نذر كنا سيد الله قراء واسيدا أدونك يعلو كالحيا شقولك لكم المخلوق واحد بني آدم قدر اللهين نظر لك حتى خلدي يقفوا نظركم العبادون لو في والقو جنتك سورة دهر بين وجوتك دونا يوفونا بالنظر ويخافون يوما كان كل نظرك اللي هو فينا اعماشا صالحات وكميدي هاي وحا النظر اللي لقى لنا الى حوى كل رجالي ديسا مرفعنا قال تعالى الى وحوير وما انفقته و اراد الله بحسانه من نفقة داغه او نذره حتى تبلن ابلك عشان و فويتم قالوا من نذرنا فإن الله إلا يعلم هو كل كف إلى الله يعلمه و ادي و حين يسوجيرته اوغيه و اذنك اول مرنا حتى سخر نذرك او غشان اما نفقه كي ادغ سخر بحسانه قال دي العذاب اليوم و اذن وعد يا وائل يسوجيرتا حدا دمدركا يا نافقدا سشيعا ونا المرسو الى هو كوغيا اجري ابال بوكو هيا حدا دم ام المرضين ولو غلح شرط مايا قادك قدلفتان لا غويناي وما لغاليمي ترك الظلم فلويالكا سؤد الظلم فلن تغدي بيسحون يالن ما نجي هذه يا وحي كما الحرام اما ندركي بن شي شركه او صنعيه وما لا تكتب المي من أنصار وحوجار جاره مصري سرق المركب حين يزيد لباك يكون في عندها من هذه السمو جسيدو انتهى عليه لسك تركدو طبعا كارين ريال ليفتيد هي قريسي دخلها كل كذا قاتي خوف كان مستحقه خوف كان مسلم ووأناك وقراره ودرس وقومي ونقطة وقلشي منها بقريسي يشوفوني جاكو اللعب لماذا لا تسكى سياحة السبقاتها لماذا لقابها ما يجبها ديتها سيدا زكادة وقال لم يجيها في عن ماذا لماذا فأيدي موجين تلعبها أولا فسكى عقود دينا وحولا يحب البواب زكادي فيه أنا سوى مسلمي سوى سوى كلميه ويسكى بحين عايب فقال عقود دينا ثانيا إن أتقف مسلمة وزكادي بحييتها ماهو مدوكو قانيسا كنتا كافو قانيسا اذا هدري فرالطاي لموجه يافعا اما هدري فرالطاي وصلوا بحياه في قال تعالى فبوحو يري ان تبدو هداد موجيسان الصداقات تغيالك بحينيسان فالنعم الشيء الشيء حاقو في عن هي صداقات الموجيه وعكفي عن الملئ وان تغفوها هداد صداقاتي قريسان ووتوتوها آثيسان الفقراء دكتبهن أيرته فهو قرني فقير سنتي آخر لكم كفي عن عليك في عن زاي من إبداعها موجنتها وضعيها الأغنية صدقني والله بعدي تأتي واجبك أي خنيل مصين كرو لكن أبي مرتعادي وحاتي وديالي كرتا فهو خير لكم إلا قريو أو فقير لسيو يكفي عن إلا موجيو أو قفل لبن xaadweeymo samayayti agle yahay miyey bariimo mise isbo xuq goosh gooshay yihiin oo in iman kari ad ku dhaareysa wallahi ku salaami ma isba suguntiya tarsiye bari ma maluta koladan ka xixin xiganayti kuwa soo dhaacay daxdigay tukad duulan markay arkay yeysor raa'n kuwina jooga la leeyahay fuqrada عاد ايضا سيسن فهو قرين لكم الذين في عنبلن وان يكفل اي ضواضافه انكم حكينا ليس ياتيكم من يلكنا قاركود والله يب بما تعملوا وحضم يا سم بصمين ايضا خبير حقوق القلب اي وما وعد من نفقه دابه حجر تهبط ناطو الله يعلموا ila wogiya wii dhankaal marinaaya aw nadertum waad ila ugu daarata on min naderina fa wa faytum bihi adaba dad oo fiisan fayna lahayla yaalamu daga goroba wogiya hada si xun yeeshaana takab ya muhasab كما نفقت أما نذكر في أن بنانا نو وما سجنان من أنصار حتى بوح وجارجارة وعذابك الله كريه هل ما يج إنتوا بدو عدد موجزا الصدقات دي غيالك فمن شيو شيو ما سيو سيو أقول نعمله ما سيوها هي صدقة لا موجودة أي أقول نعمله وعند المركين موجود في عندي وعدي زكتي أو فرلت هل قوقد أيد أضلاعه؟ أذي كان اللفافة أياتون كفوقين إيشا؟ إلّو قموده إن هذا سكدر بحيله موجنتها في عن حداته يتضو وإن تغفوها حدات سرقلي قريشان خاص كبيران أو وتوتوها عتيسان ألف فقراد دتك فهو قرنتها هي دتك فقراد الذيك ما خير في حنابلة لكم يدينك معك في عن إن تتلذن حتى الغذي سيسو أمد موجيسو سو سميسي دو جرائف كل مقرئي على القسم فهو خير لكم تندنبع في عنام بدل حتى تندنبع سميسان إن تيقيم ملاذا يرد فهو خير لكم في الله سيفا سيري ويكفروا مركات أبدا قريسان فقراسيسان فبوحوا السورية انكم حقينا من سيئاتكم من بعض السيئاتكم فما يلكي نقار بالله شرايا أو قارك كرواكومة في حقوق بني آدم يجي إن لقال أما وحي حقوق الله يا ولا لا فايا ولا إذن كقرنايا ولا هو معقول عقلا بما تعملون وأخذني اسم وزمان إذا خبيرون بوياي أو فوجازيكم لا بدي واذن والله أعلم